أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جهنم يسلونها وبئس القرار وجعلوا لي عوف إن مصيركم إلى النار قل عبادي الذين آمنوا يقيم الصلاة ويوفق مما رزقناهم ويوفق من رزقناهم سر ومعلانية سر مما سرراً وعلانية من قبل وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلل. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل وأن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 سان الظلوم صدق الله العظيم